اللهم زين بالقرآن لساني وجمل به وجهي وقوي به جسدي وثقل به ميزاني وارزقني حق تلاوته على طاعتك أنا الليل وأطراف النهار